بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ما ليلة القدر وما أدوىك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة و. فيها بإذن ربهم من كل أمر تنظم الملائكة وخروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجد سلام هي Thank <laughs> you.